وَيجَعللونَ لِمَا لَا يَعمونَ نَصبًَا مَِّا رزَكُناهُ وَجرُونَ لِم ل يَّونَ نَصيبًا مِ وَزَكُناهُ تَو اللهَّهِ لَ تُستَل عََّكُنتُم تَفْتَون دَم